ألم تروا أن الله تخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأثبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَإِذَا طِيلَ لَهُ مُتَبَعُ مَا أَلْزَمُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ كَانَ الشَّيْخُانُ يَدْعُوْهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيدِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ الله اللَّهِ وَهُوَ مُصْطِرٌ فَقَدْ اسْتَمْتَكَ بِالْعُهْوَةِ الْوَثْقَاءِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُ كُفْرُهُ إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ 119. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 110. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه اذر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم